وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما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 ويُعذِّبَ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَلَهُمْ جَهَنَّمَ وساءت نصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه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 بل ولن تنتموا الذين الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا من بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما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 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وَمَن يَتَوَلَّ فَأَعَذِبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا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 ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم فتصيبكم منهم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 فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمت التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق إِلَّا تَدُوَّحُ لُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنَّ شَأْنَ اللَّهُ آمِينِينَ آمِينِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ لَمْ تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 ترهم رك عن سجدين فضلا من الله ورضوانا Humfi في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة